يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا الخائفين يا يا سرور العارفين يا جناب التائبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا اله الا الله رباه من لي حين تغشان الهموم يا الله من لي اذا عصفت بمحراب الغيوم يا الله رباه من لي حين تغشان الهموم من لي إذا عصفت بمحراب الغيوم من لي إذا طالت دمور كآبتي من لي سواك يعيذني نار الجعيل يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب التائب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ربي اني بالمعاصي غارق غارق اذنبت والذنب لهيب محرق رباه اني بالمعاصي غارق يا الله أذنت والذنب لهيب محرق يا الله قصرت ثم آتيت أرجو, أرجو, أرجو توبه, توبة وعلمت أنبال سماء لا يغلق يا ملاذ الخائفين يا امان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب التائبين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, إله الله. طاهر الهي طهر ظاهري و من بحر جودك من بحر يا, إلهي, يا فاسقني إلهي فاسقني طهر إلهي باطني وباطني يا الله, الله من بحر جودك يا إلهي فاسقني يا الله ووفر الذنوب الفت من بها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 لا اله الا الله رباه قلبي رباه بالمعاصي اسودا اسود والهم اثقل هم ونار توقد رباه قلبي بالمعاصي اسودا اسود والهم اثقل هم ونار, ونار فإليك ألجأ, إلهي ألجأ إلهي راجياً, راجياً, إلهي راجيا والعفو منك والعفو يا إلهي مقصر يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب التائبين la ilaha la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la la la